أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحسبتم أنما خلفنا عبده وأنكم إليه لا ترجعون فتعال الله فتعال الله الملك الحق لا إله إلا ربي العرش الكريم 111. ومن يدوم الله إلى أن آخر لا برهان نوبه فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون 112. رب